بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأخضى المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين اليوم نتوقف عند مصدر آخر من مصادر الفكر اليهودي ومنابعه التي استقىها العصر الحديث فقد عرضنا للمصدرين الآخرين وهما التوراة والتلمود ولاحظنا تغلغل هذين المصدرين في الفكر اليهودي وفي العقلية اليهودية وصياغتهما للشخصية اليهودية إلى حد بعيد حتى يومنا هذا وتوقفنا عند بعض الأمور التي تثبت أن ما ورد فيها لا يمكن أن يكون مصدرا سماويا أو مصدره سماوي وأنه وحي وإنما شابته أمور وضعت من قبل الأحبار، أحبار اليهود وعلمائهم في فترات متأخرة وصنعتها ظروف وأحداث خاصة اليوم المصدر الذي نشير إليه هو بروتوكولات حكماء صهيون بروتوكولات حكماء صهيون اطلع عليه العالم في القرن العشرين لم يعرف قبل ذلك وكان الحديث عنه ابتداء من اواخر القرن التاسع عشر لكن كنشر وطبع ظهر في اوائل هذا القرن وتحديدا عام 1901 <تصفيق> هو صاحب ظروف معينة منها عقد المؤتمر الصهيوني في بال عام 1897 دينة بال بسويسرا المؤتمر الذي دعا إليه هيرزل السياسي اليهودي الذي وضع مشروعا متكاملا للدولة اليهودية المقبلة والتي بدأت تخطيط لها تخطيطا منظما وعلى مراحل محسوبة بدقة منذ أن عقد ذلك المؤتمر عام 1897 كما قلنا كانت القرارات ثم بدأوا بذيذ هذه القرارات بعد ذلك في أوائل من أوائل هذا القرن حتى حصلوا على وعد بالفور <تصفيق> وبداية الهجرة اليهودية إلى فلسطين من مختلف أنحاء العالم أيضا بشكل مدروس ومخطط ما قصة هذه البروتوكولات؟ هي ما زالت حتى اليوم يدور حولها لغة كثير وتعتبر سرا من الأسرار البروتوكولات اولا معناها محاضر جلسات ويسميها بعض الباحثين قرارات وتلتقي التسميتان إذا لاحظنا أن نصوص البروتوكولات هي عبارة عن تقرير وضعه بعض الباحثين الذين داو أو حضروا المؤتمر الصهيوني في بان في سويسرا، وأن المؤتمرين أقروه، فالبروتوكولات تقرير بالنسبة لواضعيها من من, من سموا مجموعة حكماء بني صهيون. فهي تقرير بالنسبه لوضعها ومحاضر اعتياد كل جلسه هنالك في الاجتماعات التي اجتماعات سياسيه او اجتماعات اداريه او شركات في هنالك ما يسمى محضر الجلسه فهي قرارات بالنسبه لوضعها ومحاضر بالنسبه لعرضها على المؤتمرين وقرارات بالنسبه لقبولها وتأييدها حينما يقبلوها ويؤيدوها تصبح ماذا؟ تصبح قرارات هذه هي معنى البروتوكولات هذه البروتوكولات كانت سرية طبعا الحركة الصهيونية اليهود وتخطيطهم بالنسبة للعالم دائما في أشياء معلنة في أشياء مخفية وهذا تدرج عليه حتى كثير من الحركات السياسية تعلن شيء وفي قرارات سرية ما تعلنها ف... فما بالك بالنسبة لليهود الذين درجوا على مجتمع منغلق سري وهم دائما مثل جبل الثلج جزء منا ثلثه ظاهر في السطح وثلثين في الماء نشوف فهذه القرارات بالنسبة لهم الطرق الوسائل التي يتوسلون بها للوصول إلى هدفهم هذا جانب آخر لأن في طبعا ما يصدم الجمهور ما يصدم العالم والشعوب الحكام المحكومين فلا يمكن أن يواجهوا فلذلك أخفوه كانت قرارات سرية محاضر ثم قرارات سرية ويبدو أنهم أخفوها في أحد المحافل الماسونية في باريس استطاعت سيدة فرنسية هكذا تقول القصة استطاعت سيدة فرنسية أن كانت لها علاقة وصداقة بأحد كبار الشخصيات اليهودية في فرنسا أن تحصل على نسخة من هذه القرارات. طلعة عليها طلعت عليها يبدو أنها أخفتها من ذلك المخبأ أخذتها فهالها ما فيها من أمور مرعبة ومن مشروع تدميري للسيطرة على العالم. فأخفتها ثم خافت أن تتهم بسرقتها. ف أرسلتها بعيدا إلى روسيا القيصرية ويبدو أنها وصلت إلى شخص كبير من عيال روسيا هو أليكسن كلانافيش، فهذا كان يهتم بأمر اليهود وكانت لهم يبدو حركات خطيرة في روسيا القيصرية الذي يذكر تاريخ هذه المرحلة كان هنالك صراع بين اليهود وبين القيصر. فهذا طلع عليها هذا السياسي الروسي، فثم سلمها إلى كاتب أو هو سيرجي نسيلوس أو نيلوس نشرها في العام التالي سنة 1902 باللغة الروسية و. لما صدرت هذه الوثيقة الروسية وصل الخبر إلى هيرجل فصرح تصريحا ينم عن شيء قال لقد سرقت بالضبط أنه قد سرق من قدس الأقداس بعض الوثائق السرية التي قصد إخفاؤها عن غير أصحابها وهو لم يشر إليها صراحة لكن مجرد قال سرقت ولا بد الإشارة كانت إلى هذه الوثائق من قدس الأقداس من مخبأ الماسونية ونحن نعرف أن بين الماسونية والصهيونية كان هنالك نوع من التحالف رغم أن الماسونية لم تكن تكشف عن هويتها لذلك لذلك غرر بها شخصيات كثير <تصفيق> فالمهم قال أيضا أن ذيوعها قبل الاوان يعرض اليهود في العالم للخطر لما ظهرت هذه الوثائق تنادى اليهود من كل مكان يعلنون براءتهم منها ويلعنون كاتبيها ويقولون أنها مختلقة عليهم فلكن نحن بغض النظر أن مصدر الوثيقة الأحداث التي توالت بعد ذلك سواء في الشرق في فلسطين أو في العالم في الحربين الأولى والثانية ثم في أمريكا وأوروبا والعالم كله هذه الأحداث التي كان لليهود دور كبير في صناعتها وتوجيهها حسب مصالحهم تؤيد كثيرا من نصوص هذه البروتوكولات بالنسبة إلى نشرها في العالم بشكل عام هي أيضا وصلت إلى بريطانيا حفظت في المتحف البريطاني إلى أن اطلع عليها صحفي مراسل كان يهتم بالشؤون الروسية فنشر أيضا في أوليات هذا القرن ثم توالت النشرات بالإنجليزية وبالإيضالية وغيرها من اللغات ولكن في كل مرة تنشر كانت تجمع بطريقة ذريبة اليهود يأمرون بجمعها من الأسواق ولما ظهرت أيضا الطبع العبية حينما ترجمها الأستاذ محمد خليفة التونسي وهو من تلامذة الأستاذ العقاد قدم لها عباس محمود العقاد وقال له شخصيا قال أنا أشفق عليك من نشر هذه الوثائق لأن كل من اقترب من هذه البروتوكولات طبعا أو نشرا أو تحقيقا قد مات في ظروف غريبة ومريبة ولا يبعد أن تكون الصهيونية وراء موته فقال له يعني أن ينشره ليس مهما لابد للقارئ العربي أن يطلع عليها فتقديم العقاد لها والعقاد ليس رجلا عاديا رجل محقق لا يمكن أن يقدم لشيء يكون مختلقا لابد أن لديه حجج قوية على صحة هذه الوثائق ونسبتها إلى الحركة الصهيونية هم حتى الفترة الأخيرة يعني منذ مدة أن استمعت إلى حديث ليهودي أحد الشخصيات اليهودية وهو من أصل شرقي أراقي عربي كان يحاول التبرير أن هذه الوثائق أن هذه البروتوكولات هي مختلقة على اليهود ولكنه لم يستطع أن يعطي الأدلة الكافية على ذلك من حيث تطابق النتائج التي حصلت مع النصوص الموجودة في البروتوكولات على أي حال البروتوكولات هذه هي تنقسم إلى مجموعتين المجموعة الأولى تبحث عن موقف اليهود قبل تكوين الحكومة اليهودية العالمية والثانية تبحث عن موقف اليهود بعد تكوين الحكومة اليهودية العالمية فهي إذن على قسمين ولها تمثل موقفهم قبل تقوم الحكومة هم يريدون أن يكونوا حكومة يهودية عالمية مشروع طموح هم يعتبرون نفسهم سادة العالم من أهم ما يعنى به اليهود في هذه المرحلة إعداد الشعب اليهودي للسلطان للملك كأنهم دائما يحنون إلى مرحلة الملوك ملوك بني إسرائيل وسلطانهم المرحلة الذهبية بالنسبة لهم التي لم يستطيع الحفاظ عليها استناخر الكبير الذي نحن بين في بينهم. فيثبتنا بالاعتقادات بأنهم شعب الله المختار والناس عند اليهود قسمان يهود وجعين أو أمميين أو أمميين. أما اليهود هم شعب الله المختار وأبع الله وأحباؤه لا تقبل العبادة إلا منهم أما الجوائين فخلقوا من قينة شيطانية لاحظوا موقفهم من الأمم الأخرى والهدف من خلقهم خلق اليهود هذا موجود في البروتوكولات ولم يمنح الصورة البشرية إلا بالتبعية لليهود ليسهل التعامل بين الطرفين إكراما لليهود يعني هما في مرتبة الحيوانات لكن منحوا الصورة البشرية حتى يكون تعامل يعني فيه كرامة لليهود نموذج من العقد الغريبة تعجب أنه تظهر في قرون الحضارة والتقدم التي دائما يزعم اليهود أنهم روادها وأنهم صناع الحر يرى اليهود في هذه المرحلة ضرورة تمزيق الأوطان والقضاء على القوميات والأديان وإفساد نظم الحكم في كل الأقطار بإغراء الملوك وسائر الحكام بالطهاد الشعوب ثم إغراء الشعوب بالتمرد على أولئك الحكام من يستقرئ التاريخ يلاحظ أن اليهود في طيلة تاريخهم كانوا يلعبون هذا الدور دور إفساد نظام الحكم لأن وجود نظام حكم قوي هو يشكل خطرا عليه فهم من جهة يشجعون المستبدين لمزيد من الاستبداد طبعا هذا يغري الشعوب بالثورة فيحرضون الشعب على الثوره من خلال التناقض بين الحاكم والمحكوم هم يستطيعون ان يتصيدوا في الماء العكر انظر دورهم في الاسلام في المجتمع المدني ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كيف فعلوا ايام المسيح كيف اججوا الصراع بين المسيحيين والدوله الرومانيه وحرضوا الدوله الرومانيه على مزيد من الاضطهاد لليهود للمسيحيين وصل بهم الأمر إلى أنه الاستهتار كانوا يلقون في الملاعب الأولمبية يطلقون الأسود ثم يطلقون المسيحيين لتفترسهم تحت تصفيق و أعجاب الشعب الروماني المتفرجين الذين كانوا في الملعب قد خلق كثير من المسيحيين الأول كان اليهود يحرضون الرومان طبعا بالمقابل هبت الشعوب التي آمنت بالمسيحية بدأت تخلقه أركان الدولة الرومانية أما في العصر الحديث فدونك العالم المعاصر لا تجد فتنة إلا وتجد للصهيونية وراءها من يد الهند هذه الهند يحرضون الهندوس على المسلمين تحريض كبير وثبت بالدليل القاطع أن هناك تعاون بين المنظمات الهندوسية المتطرفة التي تدعو إلى عبادة المسلمين أو تهجيرهم منا جملة وتفصيلا وبين الحركات الصهيونية وأن هناك اندادا بالسلاح وما إلى ذلك. ولا نريد أن نسرد البنادق كثير من الشواهد. ترسم البروتوكولات لليهود في هذه الفترة أو هذه المرحلة بنشر المذاهب المختلفة حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة. يعني ينشرون الشيوعية مرة مرة مره مرة يظهرون في زي الاشتراكيين احيانا ويبقون الكتل العالمية متصارعة احيانا ينادون بالحرية والإخاء والمساواة ويحرضون المظلومين أو يصورون المظلومين في وجه الظالمين ويعلنون ان الطاعة والتفاوت هما يعني سرعان ايضا ما يحاربون نداء الحريه والمساواه ويقولون ان التفاوت ضروري طبقي بين اساس القيم البشريه هذا ليس كلاما عاما حقيقه استقراء لتاريخ القرن التاسع عشر في اوروبا وفي الشرق الإسلامي يثبت إثباتا كبيرا ذلك الكتل الشيوعية القوية والشيوعيين الروس الكبار كانوا كلهم يهود أو جلهم تروتسكي يهودي غيرهم شيوعيين الألمان روزا لكسنبورغ على ما أظن وطبعا ناهيك عن زعيمهم كارل ماركس يهود كبار قادة الشيوعية والحركات العمالية في أوروبا كانوا يهود كانوا كانت ألمانيا تخوض الحرب وكانوا هم يقومون بالثورات داخل المدن ويضربون ظهر الجيش الألماني وشون اللي خلى يعني ظهور نزاعات ضد اليهود في ألمانيا لعبوا دورا دور غير نزي بالنسبة إلى شعب يعتبرونهم جزء منهم يفترض يعني ألمان فتحالفات عجيبة من جئهم يتحالفون مع الرأسمالية يعني عندهم جماعات من غلاة الشيوعية وعندهم جماعات من غلاة الرأسمالية لأن هم طبعا أكثرهم رأسمالين وصيارفة وبنوك ورجال بنوك وأعمال فيعني <تصفيق> <كتصفيق> في هذا الكلام في أيضا عدنا سقوط الدولة العثمانية المعروف معروف أن اليهود لعبوا دورا كبيرا في إسقاط نظام الخلافة أيام قلنا فيه نظام عبد الحميد كان استبدادي كان عليه مؤاخذات كثيرة لكن كان رمز إسلامي وكل مساوئه لا تبرر ما حصل بعد ذلك مصطفى كمال اتاتورك هو كثير من أصل من يهود الدنمة الدنمة فرقة يهودية عاشت في كنف الدولة العثمانية ربما وجودها أكثر في البلقان فدول قالوا أنهم اعتنقوا الإسلام ولكن عملوا مزيجا بين بين الإسلام واليهودية فكان القادة الأربعة الذين قاموا بانقلاب الانقلاب الكبير على عبد الحميد 1906 هم من يهود او اثنان او ثلاث منهم على الاقل من يهود الدومه الذين ظهروا على انهم ادخلوهم وصاروا مسلمين سيره مصطفى كمال وحقده على الاسلام فيما بعد هو اول شيء سما نفسه الغازي مصطفى كمال لكنه بعد ذلك على والناس تصورت انه هذا يجدد الخلافة الإسلامية ومدحه شعراء العرب والمسلمين لكنه بعد ذلك خلع كل شيء وكان حقده منصبا حتى على الحروف العربية لأن القرآن مكتوب بها فأبدلها باللاتينية وأبدل الأسماء لا ما في اسم فيه مسحة عربية أو إسلامية سمى نفسه أتاتورك حتى هو معروف ما فعله قلقت جوامع حولها قسم منها حولها إلى أستبلات الخيل وقسم منها متاحف ومنع كل شيء كل مظاهر الإسلام في تركيا علمنا كاملة يعني هذا لا يمكن أن يكون عفوي كون أنه أصله أيضا من يهود في شك وفي كلام لا في كلام موثق حول أصله أنه من يهود الدون وكان رجال من رجال الاتحاد والترقي وطبعا شنو كان رافعين أيضا الحرية والإخاء والمساواة الذي يذكرونها يلوحون للمظلومين ولمقهورين بهذا التلوح فيعني الكلام اللي يقال في هذه اللي يقيل في البروتوكولات قد يصور بعض, بعض هذا مبالغة ويقول لكن كل الشواهد تؤكد وشواهد واقعية أيضا في هذه المرحلة هم ينشرون الإباحية والفوضى أو الفوضوية ويعملون على تقويض الأسر ويدفعون الناس للشهوات والانحلال والبعد عن كل القيم الإنسانية هذا مما برع فيه اليهود الإباحية صناعات توجيه الفنون وجهة إباحية لتخدير الشعوب تشوف صناعة السينما يتحكم بها اليهود وهي التي تستطيع أن تخفض أو ترفع نجما أو شيء من هذا القبيل معروف اليهود يتحكمون في ذلك حتى من رجال السينما في هذا يقولون ما نقدر لا نستطيع فتجد كبار ممثلين يمثلون أفلاما تافهة تجرح بالمسلمين وبالعرب وكل ما هو قريب من الإسلام هذه مفروض عليهم أي ضرية يدفعوها وإلا يحرق ينبد بالاستطاعات الإعلام بيده إباحية. تسهل لهم قياد الشعوب خليهم عايشين في هذا الانحلال وفي هذه الفوضى النزاعات الفوضوية اليهود أقلية كل شيء تماسك تماسك اجتماعي تماسك أسري تماسك سياسي هذا حتى قبلي هذا ضد. يشكل خطر عليهم فلذلك نواعم الأسرة دمروا، فكوا الأسرة. في أوروبا شوف للحلال الأسري، التماسك الاجتماعي أيضاً ما في تماسك، دائما صراع, صراع طبقي، صراع بين حزب يبرعون ولهم طرق خبيثة في هذا الخصوص. طبعا أنت لا تملك الأدلة المادية دائما رغم في أدلة مادية، في أدلة مادية، كثيرة تظهر بين الفينة والأخرى وتغطى فضيحة المحفل الماسوني في في إيطاليا طلع لتربع الشخصيات الإيطالية بما فيهم شخصيات فلفسية في كانوا أعضاء في المحفل الماسوني في الثمانينات. ماذا تفعل ماسونية يعني اذا كان لها مبرر في القرن الثامن عشر او التاسع عشر ماذا تفعل تنفذ أخرى اغراض سريه غالبا هي اغراضي هوديه صهيونيه <تصفيق> طبعا تفصيلات هنالك البروتوكولات ترسم لليهود أن يستغلوا ما في النفس الإنسانية من ضعف المال والنساء وسائل يمكن استعمالها مع الأميين أو مع الجيوين ليكونوا أداة في يد اليهود هذا معروف يعني أحد الوسائل الرئيسية فرائح السياسة والتجسس تثبت كيف أنهم يستغلون يعني كل الادوات التي توصلهم ولا ولا قيمه تمنعهم عن التوسل بجميع الوسائل بجميع الوسائل البروتوكولات يعني تركز على الشخصيات الكبيره ان تكون رهينه بين ايديهم يحرصون على أن يضعوا في المناصب العليا شخصيات لها زلات حتى يسهل قيادها <تصفيق> يحرص هذا نقطة مهمة تهتم البروتوكولات بأن يسيطر اليهود في هذه المرحلة الصحافة ودور النشر وجميع وسائل الإعلام حتى لا يتسرب للرأي العام العالمي إلا ما يراه اليهود أو ما يريده اليهود هذا أيضا تؤكده كل الشواهد المعاصرة أباطرة الصحافة في العالم هم من اليهود الرأي العام الأمريكي يصوغه الإعلام اليهودي في عام 67 تحتل إسرائيل ثلاث أراضي من ثلاث من ثلاثة دول عربية أو ثلاث دول عربية ومع ذلك تلقى الشعوب الشعوب ها الشعب الأمريكي يتباكى على إسرائيل المعتدى عليها فيتصور إلى أي درجة من غسيل المخ وصل يعني وصلت به اليهودية بالنسبة إلى الشعب الأمريكي كل الناس الذين يقطنون في أمريكا ويعيشون فيها يذهلون لسيطرة وانقياد هذه الجموع انقيادها تعنى فيه في أفراد عندهم هذا لكن لا يستطيعون الوقوف أمام التيار العام أيضا يشوهون الإسلام تشويها كبيرا بحيث انت تجلس مع كثير من الأوروبيين أو الامريكان يشوهون عن الإسلام سوى أن المسلم شخص يعيش بين مجموعة من النساء يتزوج ما شاء له من النساء وأنه متخلف بدوي بصحراء يعني غسل مخ عجيب تساهم فيه حتى جن يبرر ويقول لك هذا الكيان الصهيوني الدولة اللي احنا نقيمها ده نحظره نريد نحضره ونعلمه الديمقراطية نعلمه كيف يطلعون من حياة الجمال وحتى مصر مصر بحضارتها القديمة والحديثة لا يعرفون سوى أبو الهول وجنبه الجمل ما علاقة الجمل بأبو الهول حتى يمكن الفراعنة ما كان عندهم جمال يظهرونها وكانها صحراء قاحلة رغم أنها تبعد خطوات أمتع الدلتا عن النيل العظيم لا يظهرون أصلا نهر النيل في المشاهد أو فيها أبدا أبدا صحراء وجمال وذني من بقايا التاريخ أبو الهول والأهرام هذه صورة متكررة في ذهن الامريكي وتساهم تساهم طبعا السينما تلعب دور أكثر ما تلعبه آلاف الكتب تساهم في ترسيخ هذه الصورة حيث مرة كنت في الجزائر كتب كاتب جزائري درس يبدو في أمريكا يقول مرة كنت أدرس في إحدى الولايات ونزل الثلج في المناطق الشمالية فقالوا لا بد لك أنك تعجب من هذا الثلج أنت ما عندكم صحراء فيقول قلت لهم أنا عندنا ينزل كثير من هذا الثلج قالوا مستحيل قالوا يا جماعة أنا جاي أقولكم في بلدي مناطق أنا اعيش في مناطق جبلية تعلمون جبال الأطلس جبال الأوراس جبال شامخة جدا وظل مكسو بالثلوج إلى إلى فترة الصيف في منطقة في قرب تيزووزو جرجرا قرب الجزائر العاصمة حتى في الصيف تجد قمتها مكسوة بالجبل في, في الثلج فلم يصدقوا وقالوا مستحيل آدم طيب هذول ما تعلموا بالجغرافيا ما درسوهم لا هم ما من الافلام دائما العربي هذا البدوي الخيمه اللي هي عباره عن اسمال مو خيمه يا ريت خيمه اتعس من خيام الهنود الحمر فيقول إلى ان بعث لي اهلي قلت لهم أبعثوا لي صورا حيه من مدينتنا وقت نزول الثلج فارسلوا لي صور قلت لهم هذه صور إلى ان راوا الصور وصدقوا قال عجيب أنتم عندكم في الوجه يعني الصهيونية تساهم بشكل كبير في في غسل مخ عن الإسلام أولا تشويه كامل عن التحضر لتبدو هي الواحة إسرائيل أو دولة الكيان الصهيوني هي الواحة في وسط هذا هذا العالم الذي يريد افتراسها عالم العربي والإسلامي الموصوم بالإرهاب دائما وهم دعاة السلام فهذا الإعلام الإعلام يساهم إلى حد كبير ودائما يحرصون على أن يكون الإعلام ووسائله الرئيسية بأيديه <تصفيق> طبعا هم يحرصون على أن يختفوا من المسرح ويعملوا من وراء الكواليس في القصور وفي يعني تدلنا الحوادث على أن كثير من الشخصيات اليهودية تختفي في كثير من القصور الحاكمة أو أحيانا تظهر خاصة في عصر الآن عصر ال الهرولة التصالح مع إسرائيل أصبحت القضية يعني ليست موضع سر الآن تقول في هذه البروتوكولات أنه بعد إذا تحقق انتصار اليهود فإن اليهود يقيمون مملكة استبدادية تحكم العالم كله ويقوم قرها أرشليم وإذا سقطت وكل الحكومات واكتمل النصر يتحولون إلى روما حيث تستقر إلى الأبد ويتعاقب على العرش حكام من ذرية داود طبعا هذه قد تكون فيها مبالغات في هذه البروتوكولات هل هي زيادات أضيفت عليها لتحريض النقمة على اليهود وزيادة النقم عليهم أم أنها طموحات يعني اليهود دائما يحرصون على أن يعطوا الحرب الأقصى لشعوب لجماعتهم الحد العقى من الأمل فإذا تحقق جزء منه كان خير لكن لو تعطوا الحد الأدنى فربما يتحقق أدنى من الأدنى هم يحلمون بدولة عالمية هم يحكمونها لكن البداية تبدأ بتكوين الكيان الصهيوني، الدولة اليهودية المشروع اللي بدأ في فلسطين وفعلا بدأوا إلى بشكل منظم جدا مخطط مدروس بدأت الهجرة يأسسون مزارع يشترون أراضي ثم بدأت حمله شراء الأراضي من أصحاب من سكانها الأصيين وبدأوا يتركزون في فلسطين ثم يتسلحون وتقوم الحروب المتوالية والصدامات منذ العشرينات ثم الثلاثينات ثم حرب اثماني واربعين واعلان الدولة اليهودية طبعا سبق ذلك وعد بلفور وعد بلفور له وزير خارجية بريطانيا غريب يعني كيف حصل اليهود على هذا الوعد وبأي حق أعطى لنفسه بلفور بوعده أنه تعد حكومة صاحبة الجلالة بأن يكون لليهود وطن قومي في فلسطين وهب الأمير بما لا يملك يعني أنت على أساس هل أنت مالك هذه هل هذه أرض ليس فيها شعب أم أنه اقتنع فعلا بالأطروحة التي طرحها هيرزل حينما قال فلسطين أرض بلا شعب وتحتاج إلى شعب بلا أرض نحن شعب بلا أرض ودولة أرض بلا شعب سبحان الله من الذين أولاء السكان الذين قطنوها منذ آلاف السنين هل هي فارغة ف يعني وصلوا مخه هذا الوزير وحتى صاحبة الجلالة أيها بحيث أقنعوهم أنه فعلا هذه بلا شعب هو ربما يعني هي في مصلحه مشتركه لكن هذا التغلغل السياسي الذي قام به وايزمان له اول رئيس اول دوله لاسرائيل مع السياسيين الانجليز في تقاطع مصالح بريطانيا والغرب كان لهم مصلحه في قيام كيان يقسم العالم مشرق العالم العربي عن مغربه ويكون خنجرا في خاصرة العرب والمسلمين وعصى غليظة لضرب كل قوة تظهر كل قوة تظهر بدل ما هم يجون هذا كيان جاهز ذراع, ذراع لهم في, في الشرق بدل أن تقوم به بريطانيا وأمريكا هي إسرائيل تنفذ كل دور ففي تبادل مصالح. ومن نفس الوقت إسرائيل هي يهمها أن يكون لها الكيان ويتحقق قوة عسكرية ف فما يعني كونهم يوجهون السياسة العالمية هذا توجه مو قليل بريطانيا كانت أقوى قوة في العالم في ذلك الحين في 1917 عندما صدر وعد بالفور الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس خرجت قوة كبرى احتل مساحة هائلة من العالم ومع ذلك يستطيع يهود واحد من مغمور رجل كيميائي استطاع بعض الملابسات ما تعرف كيف يقال انه اكتشف البارود او شيء يطور بعض المتفجرات فساومهم على ان يعطيهم السر مقابل ان يمنحه مع ذلك هذا لا ينهض سببا وحيدا ربما يكون سبب يوظفون فيه إنتاجهم العلمي في أغراضهم السياسية